إني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجني في الله وقد هدان،